وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور محدثاتها وكل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار معاشر المسلمين عباد الله لا شك يا عباد الله أن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا يسعى إلى تحقيق الحياة الطيبة وإلى تحقيق السعادة في هذه الحياة الدنيا ولكن الناس يا عباد الله مختلفون في مفهوم السعادة مختلفون في مفهوم السعادة فمنهم من يرى أن السعادة في جمع المال، ومنهم من يرى أن السعادة في بناء القصور والدور، ومنهم من يرى أن السعادة في امتلاك السيارات والعمارات وغير ذلك، ومنهم من يرى أن السعادة هي في الرئاسات والوزارات، ولكن الشأن يا عباد الله أن السعادة هو ما بينه الله عز وجل في كتابه وبينه نبيه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صننته فمن كان سالكا لأسباب السعادة عاش في هذه الدنيا سعيدا نعم يا عباد الله ونحن إن شاء الله نذكر في هذا المقام بعض أسباب السعادة في هذه الدنيا عباد الله من أسباب السعادة ومن أعظم أسباب السعادة تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى تحقيق الإيمان بالله جل وعلا التحقيق المطلوب نعم عباد الله قال الله عز وجل في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الإيمان بالله عز وجل من أعظم أسباب العيش في هذه الدنيا في سعادة نعم يا عباد الله فعلينا أن نحقق الإيمان بالله الإيمان بالله سبحانه وتعالى التحقيق المطلوب نعم يا عباد الله ولهذا الناظر الناظر في بلاد الكافرين يجد أن الانتحارات فيهم كثيرة أن الانتحارات فيهم كثيرة وما ذاك يا عباد الله إلا, إلا لأنهم قد ضاء عندهم هذا الأمر العظيم وهذا المطلوب وهذا السبب العظيم من أسباب السعادة وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى تجد الواحد منهم إذا ضاقت به الدنيا إذا ضاقت به الدنيا يلجأ إلى قتل نفسه نسأل الله السلامة والعافية وأما في بلاد المسلمين وأما المؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان فإنه يا عباد الله يعيش في الدنيا سعيدا مطمئنا لأنه حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى كذلك أيضا عباد الله من أسباب السعادة الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة وهما متلازمان فلا ينفع الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا ينفع الإيمان بالله عز وجل إلا إذا كان معه العمل الصالح قال الله سبحانه وتعالى والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بين الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة أن جميع الناس في خسارة إلا من آمن من آمن بالله سبحانه وتعالى وعمل الصالحات نعم عباد الله ومن أسباب السعادة كذلك يا عباد الله الرضا بالقضاء والقدر الرضا بالقضاء والقدر هذا الركن العظيم من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى خيره وشره من الله تعالى المؤمن بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر من كان محققا لهذا الركن العظيم وللإيمان بهذا الركن العظيم فإنه يعيش في الدنيا مطمئنا يعيش حياة طيبة لأنه يعلم أن الأمور كلها كلها بيد الله سبحانه وتعالى فلا يستطيع فلا يستطيع أحد أن يمنع ما كتب الله سبحانه وتعالى له سواء كان سواء كان سواء كان من الرزق أو كان من المال أو غير ذلك أو كان من الأولاد لا يستطيع أحد أن يدفع عنه شيئا وهكذا أيضا المكروه لا يستطيع أحد أن يدفع عنه مكروها إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى فلذلك يا عباد الله المؤمن بهذا الركن العظيم يعيش في الدنيا سعيداً مطبئنا نعم عباد الله ولهذا المسلم والمؤمن الذي حقق الإيمان بهذا الركن العظيم فإنه يا عباد الله لا يحسد أخاه المسلم لا يحسد أخاه المسلم فالحسد يا عباد الله لا يجوز والسبب والدافع لهذا الحسد عند بعض الناس هو يا عباد الله عدم تحقيقه للإيمان بهذا الركن العظيم وهو الإيمان بالقضاء والقدر نعم يا عباد الله وإلا فلو كان مؤمنا بالقضاء والقدر ما حسد أخاه المؤمن؟ ما, ما حسد؟ أخاه المؤمن لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكتب لأحد شيئا لا يستطيع أحد أن يدفع عنه يا عباد الله فلهذا يجب علينا يا عباد الله أن نحقق الإيمان بالقضاء والقدر نعلم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يقدم شيئا ولا يستطيع أحد أن يؤخر شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك الصحابي ذلك الصحابي الجليل وهو ابن عباس رضي الله عنه علمه تلك الوصية العظيمة قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وانجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأغلام وجفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف ما أعظم همه من عقيدة يا عباد الله لو كانت عند المسلمين جميعا لعاشوا في الدنيا سعيدين مطمئنين في راحة نعم عباد الله وما, عبا وما هذا الضيق وما هذا الهم عند المسلمين إلا بسبب الضعف في هذا الركن العظيم ضعف الإيمان بهذا الركن العظيم وهو الإيمان بالقضاء والقدر نعم عباد الله وكذلك أيضا من أسباب السعادة يا عباد الله القناعة القناعة هذا الأمر عظيم يا عباد الله وهذه النعم العظيمة التي التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده القناعة يا عباد الله من أعطي القناعة في قلبه فليحمد الله سبحانه وتعالى أن تعيش في هذه الدنيا في هذه الدنيا قنوعا بما كتبه الله سبحانه وتعالى لك القناعة يا عباد الله من أسباب الفلاح قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم من حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما من كان قنوعا بما أتاه الله سبحانه وتعالى هذا من أسباب الفلاح يا عباد الله أن, أن أنك أنك تقنع بما كتب الله سبحانه وتعالى لك إذا كنت كذلك عشت في الدنيا يا عبد الله سعيدا مطمئنا في راحة في راحة عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى نعم عباد الله فعليك بالقناعة يا عبد الله عليك بالقناعة سواء كان في أمور الدنيا أو كان في أمر الدين اقنع يا عبد الله، اقنع بهذا الإسلام، واقنع بهذا الإيمان الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، فما، فما سبب الانتكاس يا عباد الله، وما سبب الانحراف عن هذا الصراط المستقيم وعن الكتاب والسنة إلا، إلا بسبب قلة القناعة يا عباد الله، وإلا من كان قنوعا بهذا الدين العظيم، بهذا الدين العظيم، وبهذه الاستقامة. فإنه يا عباد الله يثبت حتى موته يثبت حتى الممات يا عباد الله فعليه نقنع القناعة القناعة يا عباد الله وهكذا في أمر الدنيا يا عبد الله إذا كنت إذا كنت قنوعًا بما كتب الله سبحانه وتعالى فإنك تعيش في الدنيا مطمئنا سعيدا نعم يا عبد الله والإنسان إذا أراد القناعة فعليه أن ينظر إلى من هو أسفل منه عليه أن ينظر إلى من هو أسفل منه والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى هذا الأمل العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمه الله عليكم فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم نعم عباد الله فعلينا أن علينا أن ننظر إلى من هو إلى من هو, من هو من هو من هو دوننا يا عباد الله سواء كان في الرزق أو في الأموال أو في الأولاد فالإنسان إذا كان إذا كان حاله كذلك فإنه يعيش في الدنيا سعيدا نعم عباد الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما عند الترمذي من حديث عبيد الله ابن محصن الأسدي رضي الله عنه قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها انظروا يا عباد الله انظروا إلى هذا الحديث العظيم من أصبح منكم آمنا في سربه نحن نعيش يا عباد الله في أمن وفي سعادة وفي راحة ربما في بعض البلدان يعيشون في خوف يعيشون في خوف ولا يتمتعون بهذا الأمن الذي نتمتع فيه يا عباد الله فعلينا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه الصحة يا عباد الله هذه نعمة عظيمة غيرك من الناس ربما معه الأموال ربما معه القصور لكن فيه الأمراض يا عباد الله ربما يكون مبتلا بالأمراض من الضغط والسكر وغير ذلك وأنت يا عبد الله قد أنعم الله عليك بالصحة وأنعم عليك بالعافية ربما ذاك المريض لا يستطيع أن يتمتع بهذا المال الذي معه ربما لا يستطيع أن يتمتع بذلك المال الذي معه ربما ممنوع من بعض المأكلات والمشروبات وأنت أنعم الله عليك بالصحة وأنعم عليك بالعافية فحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة معافاً في بدنه عنده وقوة يومه عنده وقوة يومه تأملوا يا عباد الله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده وقوة السنة أو عنده قوة الأسبوع ولا عنده قوة الشهر وإنما عنده قوة يومه تأملوا يا عباد الله ونحن ربما الواحد منا عنده قوة شهر وربما عنده قوة الأسابيع وربما أكثر من ذلك فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة نعم يا عباد الله فلا يكون النظر يا عباد الله من هو أعظم مننا في المال وفي الدور وفي القصور وإنما ننظر يا عبد الله إلى من هو أسفل منك ربما أنت معك الأداء ومعك البيت ربما غيرك من الناس ليس عنده بيت وأنت معك الزوجة غيرك من الناس ربما ليست له الزوجة وأنت معك الأولاد غيرك من الناس ربما ليس معه الأولاد فعلينا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيم القناعة القناعة يا عباد الله فعلينا أن نتمتع بهذه الصفة العظيمة وهي القناعة نعم وكما قال بعضهم وإن تكو دا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء فأنت ومالك الدنيا سواء إذا كانت عندك عندك القناعة فأنت تصير ومالك الدنيا سواء لأنك يا عبد الله لا تنظر إلى هذه الدنيا الفانية لا تنظر إلى الدنيا الفانية وإنما إنما يكون النظر إلى ما عند إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه الحمد لله الحمد لله لإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله ومن أسباب السعادة كذلك ألا وهو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى نعم عباد الله قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر الله جل وعلا من أعظم أسباب السعادة ومن أعظم أسباب الراحة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى نعم عباد الله وحال المؤمن أنه يا عباد الله يكون كثير الذكر لله سبحانه وتعالى فلا يكون حالك يا عبد الله كحال المنافق الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلة كن ذاكراً لله عز وجل في جميع أحوالك ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول كما عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه يذكر الله على كل أحيانه فعليك بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فلا يكفي أن تأتي بأذكار الصلاة أو أذكار الصباح والمساء وإنما يكون حالك كمن أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله قال سبحانه وتعالى قال سبحانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذا حال المؤمن يا عباد الله يكون كثير الذكر لله سبحانه وتعالى سواء كان وهو قائم أو كان وهو يمشي أو كان مطجعاً هذا هو حال عباد الرحمن ومن صفات عباد الرحمن أنهم يكونون كثير الذكر لله سبحانه وتعالى نعم يا عباد الله فالذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الراحة إذا حصلك هم وإذا حصلك ضيق فعليك بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فهو مخرج عظيم فهو مخرج عظيم يا عباد الله من الهم ومن الضيق ومن الحزن وغير ذلك يا عباد الله نعم عباد الله فعلينا أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى نحافظ على أذكار الصلوات نحافظ على أذكار الصباح والمساء نحافظ على الأذكار عموماً من التسبيح ومن التحميد والتهليل والتكبير إذا كان حالك يا عبد الله مع, مع ذكر الله جل وعلا جرب يا عبد الله وتأمل في هذه الحياة كيف أنها حياة عظيمة يا عباد الله هذه الحياة قد عاشها السلف الصالح رضوان الله عليهم كيف عاشوا يا عباد الله في دنياهم كيف عاشوا في راحة وفي سعادة ما ذلك ان لأنهم كثير الدكر لله سبحانه وتعالى كانوا يذكرون الله على جميع أحوالهم وأوقاتهم إلا وقت قضاء الحاجة فإن هذا لا يجوز الذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجة وأما في غيرها من الأوقات فاذكر الله عز وجل على جميع أحوالك وأوقاتك نعم يا عباد الله ومن أسباب السعادة كذلك أيضا ما جاء في حديث سعد النبي وقاص رضي الله عنه وهو عند الإمام ابن ماجه وفي الصحيح المسند الإمام الوادع رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة أربع من السعادة المرأة الصالحة المرأة الصالحة, المرأة الصالحة والجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع, والمسكن الواسع هذه الأربعة هي من أسباب السعادة كذلك يا عباد الله المرأة الصالحة إذا فُسَّ يا عبد الله وإذا كانت لك زوجة صالحة فحمد الله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الزوجة الصالحة من أعظم أسباب السعادة ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عمر بن العاص رضي الله عنه قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة لماذا يا عباد الله؟ لأن المرأة صالحة تقوم بتربية أولادك وبتربية أولادك تربية صحيحة تربية صحيحة أنت أيها الأب ربما تكون مشغولا ببعض الأشغال ولكن إذا كانت المرأة صالحة وإذا كانت المرأة متفقهة في دين الله سبحانه وتعالى فإنها تقوم بتربية أبنائك تربيةً عظيمة نعم عباد الله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشاب إذا أراد الزواج أن يختار المرأة الصالحة نعم عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضفر بداية الدين ترِّبت يداك فضفر بداية الدين ترِّبت يداك بعد أن ذكر في أول حديث الجمال والحسب والمال ذكر بعد ذلك وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن النظر العظيم والنظر الأكيد يكون أولاً إلى الإيمان وإلى الإيمان بالله عز وجل وإلى الصلاح وإلى العلم النافع قال فضفر بدات الدين فضفر بدات الدين كلما كانت المرأة أكتر في دينها وأصلح في دينها كلما كانت لك عونا يا عبد الله على تربية أبنائك نعم عباد الله المرأة الصالحة والجال الصالح كذلك ولهذا كانت العرب تقول الجال قبل الدار الجار قبل الدار أي أن الإنسان إذا أراد أي يبني بيتا فعليه أولا أن ينظر إلى جاره هل هو جار صالح حتى يعيش سعيدا معه أم هو جار سيء والعياذ بالله قال والمسكن والمسكن الواسع والمسكن الواسع أيضا كذلك من أسباب السعادة فعلى الإنسان إذا وسع الله عز وجل عليه في المال أن يوسع على على أهله أن يوسع على أهله وليس معنى ذلك الإسراف في بناء البيوت، ولكن معنى ذلك أن الله عز وجل إذا أنعم عليك، فعليك أن توسع على أولادك وأن توسع على أهلك، ولهذا عمر رضي الله عنه يقول إذا وسع الله فوسع إذا وسع الله عليكم فأوسعه. نعم عباد الله وأك وهكذا أيضا. المركب، الماده المركب الهني، كل هذا يا عباد الله من أسباب السعادة، وكذلك أيضا عباد الله من أسباب السعادة له الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة هذه الصلاة يا عباد الله هذه الفريضة العظيمة الواجب علينا أن نؤديها كما أراد الله سبحانه وتعالى أن نوديها بأركانها وواجباتها وخشوعها نعم عباد الله الخشوع في الصلاة هذا هو لب الصلاة وهذه الفائدة من الصلاة فلا تستفيد من هذه الصلاة إلا إذا كنت خاشعا في هذه الصلاة ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون وتأملوا كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يخشع في صلاته وكيف كان يرتاح في صلاته كان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا, أرحنا بها يا بلال أرحن بها يا بلال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شدت به الأمور فزع إلى الصلاة فزع إلى الصلاة لأن فيها الراحة يا عباد الله لأنك يا عباد الله لأنك يا عبد الله تناجي ربك في هذه الصلاة تناجي ربك سبحانه في هذه الصلاة فلا شك أنك إذا اديتها بالخشوع لا شك أنك تجد من الراحة والسعادة من الله تعالى لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح في هذه الصلاة وكانت قرة عينه في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة فعلينا نحاسب أنفسنا هل نحن كذلك عباد الله هل نحن نشعر بالسعادة هل نشعر بالطمأنينة والراحة في الصلاة أم نحن بخلاف ذلك أم نحن بخلاف ذلك Заيدا شعرنا بالطاعة وشعرنا بالراحة والسعادة في الصلاة فهذه الصلاة يا عباد الله التي تنفع صاحبها هذه الصلاة التي تنفع صاحبها التي تنهى عن الفحشاء والمنكر قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمتى يكون ذلك يا عباد الله؟ لا يكون ذلك إلا إذا كان بأركانها وواجباتها ومن واجباتها الخشوع يا عباد الله فعلينا معشر المسلمين أن نجاهد أنفسنا في تحقيق الخشوع في صلاتنا فالشيطان يا عباد الله حريص على أن يصرفنا عن هذه الصلاة حريص غاية الحرص على أن يصرفنا عن هذه الصلاة فربما إذا كان لم يستطع فيك أن تضيع الصلاة بالكلية ربما حاول فيك بأن يضيع الخشوع عليك يضيع الخشوع في صلاتك ربما يأتي إليك بالوساوس في الصلاة ويأتيك بالأفكار وبالتفكير في الدنيا وغير ذلك ربما تخرج من الصلاة وأنت لا تدري كم صليت كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهذا يجده كل واحد مننا أن الشيطان يأتي له بالوساوس في الصلاة ويضيع عليه هذه الصلاة فلا يخشع فيها لا يخشع ولا يحس بالراحة فما هو العلاج يا عباد الله هذا الأمر قد شك قد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الجليل وهو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال رضي الله عنه يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادفل على يسارك ثلاثاً هذا هو العلاج يا عباد الله هذا هو العلاج لمدافعة هذا الشيطان الخبيث ولمدافعة هذا اللعين يا عباد الله فهو يا عباد الله جاد على أننا نضيع هذه الصلاة وعلى أننا لا نقشع في هذه الصلاة فعلينا نجاهد أنفسنا وعلينا أن نستعمل هذا العلاج إذا كانت وكثرت الوساوس في الصلاة فعلينا نستعيد بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أحسسته فتول على يسارك ثلاثة، والسعد بالله من الشيطان الرجيم. نعم يا عباد الله، علينا نسلك هذا العلاج لمدافعة هذا الشيطان، حتى نحقق الخشوع في هذه الصلاة، وحتى نستفيد من هذه الصلاة، وحتى نعيش في الدنيا مطمئنين في راحة وسعادة. ومن أسباب السعادة كذلك يا عباد الله، وبه نختم. ألا وهو يا عباد الله المحافظة على صلاة الفجر، المحافظة على صلاة الفجر. هذه الصلاة يا عباد الله. التي فرط فيها من فرط فيها من المسلمين التي فرط فيها من فرط من المسلمين عباد الله ربما يحافظ على بقية الصلوات لكن صلاة الفجر يا عباد الله كثير من المسلمين هداهم الله يضيعون هذه الصلاة ربما بالسهر في الليل وربما لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر والسبب في ذلك هو ضيع الأوقات والسهر وغير ذلك لا يا عبد الله فعليك أن تبدل الأسباب التي تستطيع بها بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الاستعانة بالله عز وجل حتى تقوم لأداء هذه الصلاة العظيمة فهذه الصلاة يا عباد الله من أدها في جماعة فهو من أسباب دخول الجنة من أسباب دخول الجنة هذه الصلاة تشهدها الملائكة يا عباد الله فلماذا نضيع يا عباد الله هذه الصلاة وهي تشهدها الملائكة قال النبي قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا والمقصود بقرآن الفجر هي صلاة الفجر يا عباد الله فنعم عشر المسلمين علينا الحافظة على أدي هذه الصلاة فجماعة مع المسلمين وعلينا أن لا نفرّطة في هذه الصلاة والشيطان حريص يا عباد الله على أن نفرط في هذه الصلاة وعلى أن نضيع هذه الصلاة فهو, ي... فهو ي... يا عباد الله يسعى جاداً من أول ما تنام على فراشك من أول ما تنام على فراشك وهو يسعى جادا على أنك تضيع صلاة الفجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعقد على رأس الإنسان. ترك العقد يا عباد الله الثلاث ويضرب على كل عقده عليك ليل طويل فرقد عليك ليل طويل فرقد إذا أراد الإنسان يقوم إلى جاء إليه الشيطان بالوساوس وقال له القد عليك الليل طويل وغير ذلك وضيع هذه الصلاة ضيعه هذه الصلاة ومسك في رأسه يا عباد الله وهذا يا عباد الله من من, من خبث الشيطان ومن, من ومن الأسباب الداعية يا عباد الله لمعادات الشيطان لبني آدم أن الإنسان يحظى بهذه الفضائل وهو لا يحب أن الإنسان يحظى بهذه الفضائل يا عباد الله فهو عدو مبين معاشر المسلمين نعم عباد الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام من نومه واستيقظ انحلت عقده ثم إذا توضى انحلت العقدة الثانية ثم إذا قام صلى انحلت العقدة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم فما هي الفائدة من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان نعم عباد الله وكم نحن شكون من الكسل من الكسل ومن الهم ما هو السب يا عباد الله ربما نضيع هذه الصلاة وأنت انظر إلى حالك إذا ضيعت في يوم الأيام صلاة الفجر في جماعة كيف يكون حالك تعيش في ضيق ولا تشعر بالراحة ولا بالسعادة وربما يحصل لك من الهموم ما يحصل والسبب في ذلك يا عباد الله هو ضياع هذه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأصبح نشيطا طيب النفس فكيف يا عبد الله إذا كنت دائما تحافظ على هذه الصلاة كيف لا تعيش في سعادة كيف لا تعيش في راحة وأنت تحافظ على صلاة الفجر في جماعة فعلينا مع المسلمين أن نسلك هذه الأسباب والأسباب وكثيرة وإنما هذه بعض الأسباب التي بإذن الله عز وجل تحصل بها السعادة في هذه الدنيا وتحصل بها الراحة في هذه الدنيا فعلينا مع وشان المسلمين أن نسلك هذه الأسباب حتى نعيش في هذه الدنيا في سعادة فإنه بإذن الله عز وجل من عاش في الدنيا سعيدا. كان في في الآخرة من السعداء كان في الآخرة من السعداء كما قال الله عز وجل وأما الذين سعدوا أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءا غير مجدود فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده السعداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة سبحانك وبحمدك لا إله إلا استغفرك واتوب وأطوبيلك